أماتنا ونعلن كفر عنكم، نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، ولا تتمنوا ما فضل الله وبي بعضكم على بعض، للرجال نصيب من مكتسه وللنساء إن صيب من مكتسب واسأل الله من فضله إن الله كان بكل شيء علیمًا ولكل جعل مواري مما ترك الوالدان ولا